فقالوا ها إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن One قَالُوا لَنَّ بَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِ فِي نَحَتَّى يَرُجْعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ فَرَأَيْتَ تَنظُرُ أَن لا تتبعني أفأعصي أمرك أرشيت أن تقول حر الحق ان تقولا it <laughs> وَأَسْيَأْ أَنْ قُولَ لِشَيْءٍ